111. ومن يكن تمنكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما 112. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء نَتَقَيْتَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقِرُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرُوا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ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 وَالْخاشَينَ وَالخاشِعَاتِ وَْمُتَصدَّقِينَ وَْمُتَصدَّقاتِ وَصَّ إِمينَ وَصَّائمَاتِ وَْحَافِ وَالْحَابِضينَبُوجَهُمْ وَالحافِضاتِ وَذاكِرينَ اللهَّهَ كَث غَو وَالذكِ غاتِ أَعََّ اللهَّهُ لَهُم م أَُِّتَ وَأَيال النظمَا وَمَا كانََ لِمُؤمنِنِ وَلَا مُؤمِنَةٍ إذاقَ وََلهَّهُ وَرَسُولُوه أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 112. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى 113. فلما قضى زيد منها غطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج 124. زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 125. وكان أمر الله مفعولا 126. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 ان الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذائهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكح ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عدة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 وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ فَآتِهَا مِمَّا عَطَّيْتَهَا وَلَا تُكَلِّفْهَا مِمَّا أَعْيَيْتَهَا وَاحْشُرْ لَهَا آلَهَا وَأَكْرِمْ فِي مَأْوَاهَا ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ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 117. وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما